أحبابنا الكرام في غزة وفي كل مكان الله يحييكم وهنيئا لكم هذا الإنجاز هنيئا لكم هذا الانسحاب المهين لهذا العدو اللعين اللئيم الغادر المستعمر الجبان الذي عجز عن المواجهة مع الرجال الرجال مع الشباب الأبطال فقام يقتل الأطفال هذا لأنه جيش جيش من الأنذال الأخسة العديمي الرجوله والمروع على كل حال إخواني لا تستمعوا لإعلام عربي مأجور مربوط بالمستعمر سيقول لكم مثل ما قال العرب 2006 لم ننتصر لم نحقق شيئا بل بفضل الله تعالى تحقق انتصار وأنا هقول الأسباب اللي بتخليني اقول ان هذا ان شاء رب تعالى انتصار اي انتصار مثل ما قال نصر الله هذا انتصار ان شاء الله استراتيجي اذا كان مجموعة من الشباب هو مش محترفين هذا ليس جيش ولا عندناش صواريخ حزب الله ولا عندناش الطبيعة التي كان يقاتل من خلالها حزب الله ولا عندناش الجغرافية الممتدة ولا الجبال ولا الغابات كل خبراء العسكرية اللي جابتهم الفضائيات العربية كانوا يجمعون أنه غزة يستحيل الدفاع عنها الدفاع يستحيل مع هذا الشباب تصمد وتقاتل وتلتحم وتوقع في هذا العدو المجرم المدجج خسائر جسيمة وطيبة ان شاء الله تعالى هذا, هذا إن شاء الله تعالى إنجاز نسأذكر نقاط حتى نحط حصوة في عين وملح في عين كل واحد مجرم عميل يحاول أن يثبت العزائم ويهون من الإنجاز الذي يتحقق أنا أقول أولا هذا الصمود بحد ذاته انتصار رقم اثنين هذا التلاحم بين المقاومة والشعب انتصار ثلاثة هذا التأييد العالمي الواسع لكم انتصار كبير والله العالم كله وقف لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية نشاهد مثل هذا التأييد يعني هذا بالنسبة لنا هذا مفاجأة غير مسبوقة رقم أربعة انكشاف هذا العدو على حقيقته في العالم انتصار ثم رقم خمسة انكشاف كثير من الأفاعي العربية التي خرجت من جحورها ومعرفتها وفضحها أمام الجماهير هذا إنجاز بل هو انتصار لأنه إذا عرفت عدوك من وصديقك من أنت حسمت نص المعركة وأكثر ستة قتل هذا العدد من جنود العدو وقد تكتم عليهم العدو منع المراسلين منع الفضائيات منع وسائل الإعلام أن تكون في المعركة هذا بحد ذاته انتصار ثم هذا الانسحاب غير المتوقع والسريع جدا هذا انتصار رقم ثمانية هل لو كانوا منتصرين كان حزب الليكود يعلن انهم فشلوا في المعركة طبعا لا حزب الليكود قال احنا فشلنا في المعركة معناها ايه معناها انهم بفضل الله بالفعل قد فشلوا في المعركة رقم تسعة من قال ان المقاومة لم تحقق انتصارا ولم تعطن انتصارا ولم تنجز انتصارا نقول يا سيدي كويس اروني انتم دولكم العظيمة ومقاوماتكم حركات اللي التحرير اللي مش عارف ايه ولا ايه فلتعطينا كل هذه الحركات انتصارا وهذه الدول حتى انتصارا حققته هذا اعظم انجاز وانتصار انا اعتقد انه متقدم على انتصار حزب الله 2006 للفارق الطبوغرافي والجغرافي والفارق التسليحي والفارق العددي والفارق في السعه والفارق في الدعم والمقاومة لبنان مش محصور بينما غزة كانت تجوع حتى الموت ثم تصمد ثم تنتصر أقسم بالله هذه معجزة مش انتصار بس رقم عشرة عدم تحقيق أهداف العدو من نزع القيادة من حماس وردها إلى الخونه الأنجاز هذا بحد ذاته عدم تحقيق أهداف العدو انتصار وما دمر في غزة ان شاء الله خلال سنة بيكون عمر من جديد وبدل مع الأحباب يشتغلوا عند اليهود الكلاب عمالنا يشتغلوا في تعمير ديارنا وبلادنا وتخضير مزارعنا من جديد ويا دار ما دخلك شر بس من استشهد مننا كسب الجنة وأثبتنا أننا شعب لا ينكسر وأثبتنا للعدو أنه قميء ونذل وحقير وعدواني ونازي وارتكب أبشع هولوكوست في القرن الواحد وعشرين هولوكوستهم اللي بتبجعوا فيه والله يهون أمام الهولوكوست الذي تعرضنا له أحبابنا الكرام هنيئا لكم هذا الإنجاز هنيئا لكم هذا الشموخ وهذا الصمود تقبل الله شهداءكم ثبت الله يقينكم أدام الله لحمتكم ووحدتكم مع مقاومتكم أرجو الله تعالى أن تزداد اللحمة بين الشعب وبين المقاومة والقيادة النقية يعني قيادة عباس اللي يقول عنها صحيفة هارتس من أين سنأتي بعد عباس بعميل مثل عباس هذا أمس في الصحف على الملأ منشور يمكن الرجوع إليه وبيقولوا الـ CIA والموساد والـ والـ والأجهزة الفلسطينية متفق جميعا على عدم تمكين حماس من السيطرة على الضفه الغربية واضح إخواني أهل غزة الكرام هذه القيادة النقية النظيفة التي استشهد رموزها جديرة وحقيقة أن تلتف من حولها وأن يدوم الرباط معها وأن يدوم الرباط في أرضكم ورضينا بالله ربا وبقدره قدرا ورضينا بالإسلام منهجا ودينا والله ما تحقق هذا الإنجاز العظيم يا إخواني جغرافيا هائلة في سبعة وستين عربيا هزمت في ست ساعات أنتم تجاوزتم الثلاث أسابيع وخرجتم مرفوع الرأس والطلاق الأخيرة كانت منكم هذا هذا من فضل شيء عظيم أستودعكم الله ثبتكم الله سلام عليكم ورحمة الله ماشي الحال <تصفيق> Thank <laughs> you.